بسم الله الرحمن الرحيم سبحان لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الخلاف والظاهر والخاطر وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على الارض يعلم ما يلج في الارض وما يقصد منها وما ينزل من السماء وما يعلو فيها وهو معكم ايما كنتم والله ما تعملون بصير له ملك السماوات والارض والى الله تباركوه يولد الليل بالنهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله مما جاء لكم مستغلقين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أبن كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يبعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أقدم ساقكم ان كنتم مؤمنين على آيات من وإن الله بكل رؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميرات السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أحضر درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا فكلا وعد الله بسنا والله بما تعملون طبيع. من ذا الذي يقرر الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم جرى المؤمنين والمؤمنات يسعانونهم بين أيديهم وبأيمالهم بشراته اليوم, بشرات اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار طالبين فيها ذلك هو الفوت العظيم وما يقول المنافقون والجنابط الذين آمنوا نقتبس من نورهم في نفق من الله فالبينهم بصور لهبار باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب هناك نهم معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم فمنتم انفسكم وتربطتم ظنتم ظنتم وضرتهم الأماني حتى جاء أمر الله وضركم بالله الغرور فاليوم لا يؤفر منكم تدية ولا من الذين كفروا مقواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نذر من الحق وَلَا يَرَدُّونَ من الْحَقِّ وَلَا يَهُودُونَ الْكِتَابَ قَبْلَ وَقْتِهِ وَعَلَيْهِمُ الْأَمْرُ فَاصْفَكُتُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ فِي انْتِظَارِ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَهُمُ الْآيَاتِ عَلَمَّا يَفْكُرُونَ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَطَاعُوا اللَّهُ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 في الموارد والأوادى مثل ريد معذور تفان بعثهم ما يهيد فتراء الصلاة ثم يهيد فتراء الصلاة ثم يكون رضاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضا ونذريات الدنيا إلا مترى ساروا إلى مغفرة من ربكم وجن عرضها بعرض السماء والأرض أعدت في الذين آمنوا بالله وقتله ذلك فضل الله يؤكيه من يشاب والله من فضل العظيم ما أطاب من وَلَا في أَنفُسِكُمْ ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ان ذلك على الله يكيد لكي لا تاتوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختار ففورني الذين يبغضون ويامرون الناس بالقسط ومن يتول فان الله هو الغني الحميد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله أن ينصره ورسله بالخيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وَإِبْرَاهِيمَ وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهدد وكثير منهم فاسقون ثم قطينا على يارسوينا وقبّينا بعيسى بن مريم وآتينا هدى ونذير واتينا وجعلنا في الذين ترروه قبلا ورحما الله فانية بتداروها ما كتبناها عليهم إلا أذى أذوان الله بما حق الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاردو يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين, كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله فضل